نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد وحده وأشهد ورسوله أن أن إله الله محمد الأمانة لا إلا لا العبده الرسالة شريك الأمة بلغ ونصح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكلوا الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم المدينة العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ومن من أن مع عن ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذلك ب أ ن ه لا يصيبهم ض م ا ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موقعا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو ا ل نيلا الا كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ولا ي ن س ك و ن ن ف ق ة ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ولا يقطعون واديا الا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 ل ا لعلهم يحذرون الايات ل تحرض المؤمنين على القتال ولكن بطريق فيه ت أ ن ي ب وشيء من ا ل ت ق ر ي ة بشيء من التقريع والتوبيخ الخفي ا ل آ ي ا ت تتكلم ت ب د أ بالكلام عن التقوى والصدق وهذا مناسب ومتناسق مع ا ل آ ي ا ت التي تكلمت قبلها عن التوبه ة عن الثلاثة مرارة عن الثوابين ابن ب ي ر وهلال بن اميه وكعب بن مالك وقصه كعب التي كنا تحدثنا عنها قصه رائعه في الصدق والصبر ق ص ة الثلاثه الذين قاطعهم المجتمع المسلم خمسين ليله وصبروا قال كام قال فكنت اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وانوي في ا ل ص ل ا ة فاساركه النظر فاذا نظر الي ووقعت عيني في عينه صرف نظره وكنت امر ف أ ر د عليه السلام فانظر هل تحركت شفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش على أ م ل ك ل م ة من الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش على أ م ل ا ل ا ب ت س ا م ة يعيش على أ م ل ا ل ت و ب ة يعيش على أ م ل أ ن يرجعه هذا المجتمع الذي نبذه وفي هذه ا ل أ ث ن ا ء ي أ ت ي ه ر س ا ل ة من ملك غسان ينصحه أ ن يلحق به قد سمعنا أ ن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان فالحق بنا نواسل عرض من ريجان ليكون لاجئا سياسيا عنده ب س ي ا ر ة وبحرس وبسائق و ب ب ي ل ه قال فتيممت بها نحو التنور و أ ح ر ق ت ه ا قلت والله هذه هي البليه تصور عندما ي ف ش ى الملك غصان أ ن ي أ خ ذ شخصا منبوذا في المجتمع كل المجتمع يقاطعه بينما الجيوش ا ل ج ر ا ر ة من مجتمعاتنا تعمل مع السي اي ايه مع المخابرات ا ل م ر ك ز ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ومع الظالمين ومع أ د ا ء هذا الدين ومع المجرمين ومع ا ل إ ن ج ل ي ز ومع الروس وهم آ م ن و ن م ط م ئ ن و ن ليسوا منبوذين في المجتمع بل ذوي م ك ا ن ة م ر م و ق ة بل ذوي مكانا ذا شاو لهم شاو كبير في المجتمع ومع ذلك هم يتبرعون هم يتبرعون ان يضعوا النير في اعناقهم مقابل ماذا على امل ان يصبحوا في المستقبل مدراء دوائر أ و وكلاء وزراء او وزير هكذا يبيع دينه بثمن العنز يبيع دينه على امل واحد دبلوماسي في أ ح د في ح ى الدول ا ل ع ر ب ي ة يحدثني قال كنت مسؤولا في د ا ئ ر ة فجاءني مندوب من ا ل س ف ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة يراجع في ق ض ي ة قضية, قضية استئجار بيوت في البلد وهو لا بد أ ن يحدد الهجره ا ك ذ او أ فرض ضرائب مهم فقال يعني هذه العماره لنا ونحن استاجرناها ف إ ن لم تخن ا ل ذ ا ك ر ة يعني ا ل ق ص ة حول هذا المهم جاء يراجعه ب ش أ ن السفاره ا ل أ م ر ي ك ي ة مثلا ا ق ت ص ا د ي ة حتى يخفف ع ن ه قال له لا أ ن ت يجري عليك ما يجري على غيرك قال لكن انا ن م د وان ب ل الامريكية قال س ف ا ر ة و كنت مندوب امريكا نفسها ا ل س ف ا الامريكية ر ة ل ق ض ي ة تحل بهذه ا ل ط ر ي ق ة التي قلتها لكم قبل ان نراكم هذه العمارة اجرتها هكذا أو هذه القضية الحل لها كما يأمرنا الاسلام هكذا ف قال لي س ف ر يغضب ع ن ي ي ق السفير لي ل يغضب ا خير من أ ن يغضب رب السفير فرجع س ن ق ل ا ل ص و ر ة فقال السفير ا ل أ م ر ي ك ي أ ن ا أ ر ي د أ ن اقابله أ ر س ل ب ط ا ق ة له قال له أ ن ت مدعو عن طريق رئيسه طبعا فقال له ناداه فرحا هذا رئيس ه قال له السفير ا ل أ م ر ي ك ي أ ع ج ب بشخصيتك وبقوتها ويريد أ ن يراك في ح ف ل عندهم يوم الخميس ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ل ي ل ة ا ل ج م ع ة في قيام ل ي ل في ا ل س ف ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ف أ ن ت مدعو عليه قال أ ن ا لا أ ذ ه ب فهذا المسؤول عنه جن جنون وقال له أ ن ت مجنون الناس يتمنون أ ن يتعرفوا على كاتب في ا ل س ف ا ر ة السفير يريد أ ن يتعرفوا عليه قال ماذا في ح ف ل ة ا ل س ف ا ر ة النساء الخمر الرقص ماذا أ ن ا رجل مسلم صاحب لحيه لا يروك لي أ ن أ ر ا ه م ولا يروك لهم أ ن يروني قال له أ ن ت لابد ان تذهب قال يغضب السفير قال لي ي غ ض ب السفير انا مسلم مالي و ا ل س ف ي ر يا امريكي قال له اخيرا انت ليس لك مستقبل في هذا البلد قال انت لا تفكر في مستقبلك لو جلستم هناك انتم انت لا تفكر في مستقبلك ك ل م ة واحده للمسؤول الأول في ذ ا ا للحاكم ب د ل ل ا ل أ و ل في هذا البلد من السفير ا ل أ م ر ي ك ي تصبح وزيرا فليتعرف عليه قال له أ ن ا هو يقول له هو رئيس ز ا ئ ر ة في البلد قال أ ن ا خلال ثمانيه اشهر س أ ص ب ح وزيرا ل ل د ا خ ل ي ة وفلان يصبح وزيرا وفلان الناس م غ م و ر ي ن لكن ي ف د و هنالك توصيات من السفير ا ل أ م ر ي ك ي قال اهناوا بمراكزكم و أ ن ا لا أ ط م ئ ن ان يكون انا اكون وزيرا في هذا البلد اذهب و ق ا ب ل تصور هكذا يعيشون على امل ا ب ت س ا م ة من ا ل س ف ي ر ا ل أ م ر ي ك ي حتى يوصي ب ح وزراء في وزارات ق ا د م ة أ ولا في م س ت ق ب ل أ يدري ا ولا م ي أ ن ه يبيع دينه من أ ج ل هذه ا ل ا ب ت س ا م ة على أ م ل أ ن يرقى في المستقبل بعد س ن ة أ و سنتين يصبح يصير تغيير وزاري ه وقد يكون أ ح د المرشحين في الوزار الجديده ولا يدري هل ا ل م ن ي ة تنتظره الى تلك الوزاره ا ل ق ا د م ة او لا تنتظره لا يدري هل ت خ ط ا ل و يد المنون ي هذه ا ل ل ي ل ة او ا ل ل ي ل ة التي بعدها لا يدري انه يفسد دينه باصلاح دنيا غيره و أ ن ه يبيع حاضرا بدين يبيع حاضرا وهو دينه و أ م ا ن ت ه وخلقه وشرفه بدين ما هو الدين عمل عمل أ ن يكون في المستقبل وزيرا أ و رئيسا ل ل د ا ئ ر ة التي هو فيها يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا تصوروا هذا عندما يتحكم السفير ا ل أ م ر ي ك ي في, في وزراء في داخل ميلادنا بل أ اعزل فلان من و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة والتعليم وارفع فلان من قسم المناهج وفلان أ ب ع د ه من قسم البعثات لماذا ل أ ن ه مسلم متعاخر السفير ا ل أ م ر ي ك ي في أ ح د الدول ا ل ع ر ب ي ة يلتقي مع وزير ا ل ت ر ب ي ة والتعليم في مكتبه هو ي أ ت ي يزور وزير ا ل ت ر ب ي ة في المكتب ه والسفير ا ل أ م ر ي ك ي يعتبر نفسه أ ع ل ى من رئيس البلد نفسها لكن هنالك قضايا م ه م ة لا بد ان تتم و ي أ ت ي بعده السفير الروسي في نفس اليوم يزور وزير ا ل ت ر ب ي ة والتعليم في نفس البلد نفس ا ل وبعدها ز ي ر و بحمل التطهير ل ل إ س ل ا م ي ي ن من و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة والتعليم اي مسلم اي متمسك خلال أ ي ا م عزلوا عن مناصبهم في ا ل و ز ا ر ة و أ ق ص و ا وجمدوا و أ ص ب ح و ا لا يرى إ ل ا م س ا ك ن ه نعم موظف في و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة هذا ممنوع ايضا تجد م ج م و ع ة من ا ل أ س ا ت ذ ة ا ل ج ا م ع ة يقصون من ا ل ج ا م ع ة بقرار واحد ف ي س أ ل ما السبب ا ل أ س ا ت ذ ة هؤلاء ناجحون محبوبون من الطلاب أ ث ر و ن كبير في داخل ا ل ج ا م ع ة من د ن ا ت ا ل ج ا م ع ة ما السبب هكذا ا ل أ و ا م ر ر ئ ي س ا ل ج ا م ع ة يقول هكذا ا ل أ و ا م ر ليس عنده أ ي ع ل ة ونقولها ل ل ع ب ر ة ولكن ي يجب ان ل ك و ن ه ن ا ر عزل ي من الجامع ة ا ل أ ر د ن ي ة جاء ب أ م ر رئيس الوزراء والحكم ا العسكري في البلد بناء على ا ل م ا د ة ا ع ت م ا د ا على ا ل م ا د ة ثلاثه ع ش ر ة التي ت خ و ل ن ي السلطات ه ن ا ع ا الخاصة ت ي أمر ب عزل عبدالله عزيزا من الجامع ة الخاصة لقناعاتي هكذا هؤلاء الناس يعني البلاد يبكى عليها والله عندما لا يستطيع الواحد منهم بل احيانا يؤمرون ان يتزوجوا فلانه هذه تزوجها ذات ا ل أ و ا م ر من الخارج تزوج فلانه وفلانه ماذا تكون ي ه و د ي ة ن ص ر ا ن ي ة م ج و س ي ة ما الى ذلك من كله جامعه وتكون ن ج م ة او نجمتين في المخابرات الامريكيه لا تزوج فلانه ل لان لها دور في اجساد البلد في المستقبل وتصبح البلد تدار من خلال هذه الفتاه واليهود غالبا من وراء ذلك كله الأم... امريكا ل أ أ أمريكا... م ر ي ك ا م س ك ي ن ة مثل إيه؟ جسم البغال و أ ح ل ا م العصافير مفهوم بغل كبير ع بدون عقل قلت لك هل ي ه و د كم واحد هم الذين يحركون هذا البغل الكبير نعم هم ا ل أ م ر ي ك ا ن أ ن ف س ه م ا ل آ ن يعرفون أ ن ه م ساقطون في ق ب ض ة اليهود ولا يستطيعون أ ن يتخلصوا مجموعه من, من ارباب ا ل أ م و ا ل أ ص ح ا ب بيوتات المال و أ ص ح ا ب أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م يمسكون العالم الغربي ويوجهونه حيث يريدون أه باسم امريكا باسم بريطانيا باسم فرنسا لكن وراء ذلك و ر القطار ء ذ ك ا ل و د ا ل كبير كطار ب يسع ر ي اي شخص ولكن يقوده واحد الذي يقوده المجتمع هذا المجتمع الغربي واحد يهودي ولكن الذين في داخله اسمهم ا ن ج ل ي ز فرنسيون المان الى اخره امريكا هم لا يستطيعون ان يخلصوا من قبضته ومن ذا الذي يستطيع يجرؤ س ت ط ي ي ع ان يعارض اليهود في المجتمعات ا ل غ ر ب ي ة ر أ س ا يصفع ن ك س ن غضبوا م ن ب د أ ت الجرائد تفضح به قال ايه ف ض ي ح ة ووترغيت قال كان في الامتخابات ايام ل ا ا ا ن ت ت خ ب الانتخابات حزبه يتجسس على الحزب الاخر وانتهى نيكسون واختفى وراء المسرح السياسي كندي ا عندما ر أ و ا انه يريد ان يقترب مع خريتشوف ويوقف سباق التسلح النووي والحد من الاسلحه ا ل ن و و ي ة ومصانع السلاح لليهود ر أ س ارسلوا أ واحد و ق ت ل و ا وبالتالي م ا ذ قالوا عنه مجنون أ وتابعوه قالوا و عنه في السجن ولا باس ان يقتل إ ن س ا ن عادي قتل كندي ويقتل أ و يسجن فالمهم لو جئت للرئيس الامريكي في ب لا د ه ل يستطيع ان يعزل استاذا من ا ل ج ا م ع ة لا يستطيع الرئيس الامريكي ليس له ص ل ا ح ي ة عزل استاذ م د ر س ة في و ل ا ي ة من الولايات لان له ان يتدخل في عشره في ا ل م ئ ة من ا ل ت ر ب ي ة والتعليم اما في بلادنا يقول اعزل فلان وفلان وفلان وفلان القائمة واذا نكتب واحد يضع اثنين خ و ف ما ي غ ل ط و ا ايه ن اثنين ح ي يضع ا ا ا ط لا ن بدون ت ش يختلط اللي عليه ولا أربعة بزيد ركعة حتى إذا اختلط عليهم الامر ك ا ويزيد اربعة ركعه ا و ي ه م ا ل ي م ركعه انو ل م ر ي ا طلبوا ن ش ر ي ن ذ ا و ا ر د ي ض ع و ل ا مش وارد بحطوا اخر واحد ب م ا ذ ا يضعهم واحد وعشرين ما استطاع ملك غسان ان ياخذ رجلا واحدا منبوذا في داخل المجتمع المسلم اي مجتمع هذا مجتمع متماسك له ق ي ا د ة موثوق بها وله جنود مستعدون أ ن يضحوا ب أ ر و ا ح ه م ودمائهم من أ ج ل هذا ا ل ق ا ئ د ولذلك تاب الله عليهم بعد خمسين يوما بسبب صدقهم فقال يا ر س و لقد الله ل نجاني الله بصدقي عندما نزلت ت و ب ة كعب بن مالك ولله علي أ ن أ ن خ ل ع من مالي مقابل توبتي قال لا ابقى عليك بعض مالك قال فوالله ما كذبت ك ذ ب ة بعد تلك بعد ا ل ت و ب ة علي ولقد ر أ ي ت أ ث ر الصدق في حياتي أ و كما قال رضي الله عنه ولذلك ناسب بعدها هذه ا ل آ ي ا ت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين البراء ت ق و ا ا ل الصادقين ليه ل ه وكونوا ا مع والولاء ا ل ح ق ي ق ة يحتاج إ ل ى صفتين التقوى والصدق ا ل ب ر ا ء من الكافرين يا أ خ ي عروض عروض ك ب ي ر ة اغراءات ض خ م ة من هؤلاء الكافرين نحن نمكنك نحن نرفعك نحن نسلمك الحكم كما قالوا لعبد الناصر وعبد الحكيم عامر و... قالوا لهم نحن نسلمكم الحكم في مصر قبل الثوره ة ب... الكلام ذ ا كلام السفيل الأمريكي باعتراف انور السادات ومحمد باعتراف نجيب هذا فيه الذي بداية العام اقم الانقلاب في قال كانوا يلتقون ب ا ل س في ر السفير ا م ر ي ي ك و ل الامريكي كان الامريكي كما كتابه عمك اول شخص يحضر اجتماع مجلس الثورة السفير الأمريكي يحضر اجتماع مجلس الثورة انوار السادات في كتابه يا ولدي هذا عمك جمال قال كنا فونتك انتر كنتيننتل يقول مجلس مجلس ولدي يحضر يحضر في يا في قال الطابق الرابع هذا أ والسفير ط ا الثاني ب ق ن ي ت و ا ل س البريطاني في الطابق الرابع نحن في الثاني في ومستعد ه و في الرابع أو نحن في ان ل ل ر ا ا ا ب ع وهو في ث يدفع م س ت ع أن ي د آ ل ا ف الجنيهات ليعرف من وراء الانقلاب كان السفير الأمريكي البركة السفير معنا الشاي مشان لما يولد المولود يأتون بالشيخ اليمنى لأنه يأتون يأذن أذنه ليه يولد يحتسي في ويقيم ب ا ل أ ذ ن اليسرى فهو ج اذان ء ي ؤ ن بالمو... بأذن ل ل ل م و و د في ا أ ذ اليمنى ويقيم بروتوكولات ا ا ل ل أ ذ ن ي س ى أذان ب ر حكماء صهيون هو قال لهم م نحن البداية ن نساعدكم في استلام الحكم بشروط ثلاثه تضربون ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة في مصر قالوا نعم يعني الإخوة المسلمين تحفظون س ل ا م ة إ س ر ا ئ ي ل قالوا نعم تهدمون ا ل أ ز ه ر قالوا نعم ثلاث شروط مقابل تسليمهم حكم مصر إنهاء الأزهر ومسك شخصيته ومسك ولذلك عبد الناصر كان يريد ان يهدم ا ل ا ص ر بالبلدوزر فقال له واحد اعقل منه لان عقليه عبد الناصر يعني ربع على نصفه ن انور كان كان وكان عن ع م المسجد ملاحظاته م هو طبيبه الخاص كان طبيبه الخاص وكان يسجل الخاصة عن صحة الرئيس كاتب ا يسجل طبيبه في صحة ح ظ ت ان عقليته ت م ولكن س ط ة او دون م ت و س ط فالمقابراتهم يجب ان يكون هناك ل اشياء اهل اخرى ل ا لانه ق ق ت ل ا ا و ب ع د ان ق ت ل و ا عملوا ل هناك ج ز ة ضخمة و اشياء م اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء ن ه ر في ج م ا ل ق ا ه ر ة كلية في الطب فعقلي لا ً لا يصلح للحكم إ ل ا إيه ا ل م ج ن ي ن أ و الهبل أ و الساقطين في المدارس عندنا من حافظ ا ل أ س د للقذافي لعبد الناصر الحافظ الله الحافظ ربنا و أ ن و انور ل ا ا ا د ت و ك ي ق ل إيه كان ن أ و السادات يقول دي شيال يعني اشتغلت عالتال أنا نعم عالتال ف وعبد الفتاح اسماعيل الذي كان رئيسا لليمن الجنوبي كان يشتغل شيال في مطار عدن في ا ل ب د ا ي ة وبعدين في الميناء كان استاذ مدرسي بالتالي م هو كان يعمل عاملا في البداية في, مطار في ميناء عدن ثم صار أ س ت ا ذ ا ل ل م د ر س ة ثم صار فيلسوف شيوعي ثم صار رئيسا للحكم لليمن ل ل الجنوبي ثم كتل وعندما كتل ك ت ب ت الجرائد لن ي م ا ل ج نؤبن عبد الفتاح لان ا ل ا ل ه ة لا تؤبن فهو إ ل ه لا يؤبن طعم مش عدتال بس احلم ف... ولذلك احيانا كنت اقول لهم في ا ل ج ا م ع ة من اراد منكم ان يصبح رئيسا ل ل ج م ه و ر ي ة فليشتغل ب ا ل ع ت ا ل ة من اليوم ي <تصفيق> ت د ر ب فقالوا لهم ث ل ا ث ة اضربوا ا ل ح ر ك ة الاسلاميه ا ن ه الازهر فعبد الناصر يفكر ا ن ه الازهر يعني هدموه في البلدوزه ف و ا ح د قال عاقل بجنبه شيطان اكثر منه قال لماذا انت تهدم الازهر فتثير عليك الناس انت انسخ الازهر من الداخل ينتهي الازهر ف ا ن ه ا نحن في ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة كلية الشريعة والقانون في كان قسم البعوث وقسم المصريين المصريين كان اسمه كانوا يدرسونهم أ ر ب ع مواد ش ر ع ي ة في ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة وتسع مواد ق ا ن و ن ي ة تسع مواد قانونيه من قانون نابل لا لا لا. و قانون و و قانون ا قلاص شريعة شريعة ف... فالصمود امام الاغراءات ا ل د ن ي و ي ة يحتاج الى تقوى ويحتاج الى صدق الصمود في ارض الجهاد يحتاج الى تقوى والى صدق لان التقوى تدفعه أ ن ي أ ت ي إ ل ى الجهاد ويمتنع عن ترك هذا ا ل ف ر د الذي تركه حرام فهو لا يمكن وهو يتقي الله عز وجل أ ن يفضل الدنيا على ا ل آ خ ر ة و أ ن يفضل وظيفته كضابط في الجيش أ و تاج أ و ت ج ا ر ة او مديرا ل ش ر ك ة على س ا ع ة من ساعات ج ا ج ي او صدع ى التقوى والتقوى تجعله يتطور النار امامه يخاف من النار هو جرب في المعارك عندما تفتح عليه الرشاشات تنزل القذائف اذا كانت هذه نار الدنيا فكيف نار الاخره إ ذ ا كان لا يستطيع أ ن يحتمل ر ص ا ص ة يعني ج م ر ة من نار من صنع ا ل إ ن س ا ن فكيف يحتمل نار ترمي بشرر كالقصر ك أ ن ه ج م ا ل ة صفر ولذلك لا يمكن واحد موظف أ و م ف ت و ح أ م ا م ه الدنيا أ و طالب جامع نابه ذكي او صاحب ش ر ك ة او صاحب م ا ل ي او موظف كبير او غير ذلك ان يقدم هذه الايام على ا ي ا م وظيفتي لا, لا يمكن ان يضحي ب و ظ ي ف ت ه اذا كانت الدنيا مفتوحه ة ا م م فكيف يضحي ب و ز ا ر ة ي او ب و ك ا ل ة و ز ا ر ة ي او ب م ؤ س س ة ت او ب ي د ا ر ة شركتين او ب و ظ ي ف ة كاتب ب أ ل ف ي ن درهم في الشعر م ق ا ب ل ة أ ن يعيش هنا على الخبز الجاف وعلى المرق وعلى الشاي والخبز ويتحمل ا ل ل ه و ا ء والتعب والمشقه والعطش والجوع لا يمكن الدنيا م غ ر ي ة والدنيا مثل عروس م ت ج م ل ة لخطابها ما تركت مسحوكا من مساحيق ماكس فاكتر إ ل ا وضعته على وجهها ولا ثوبا جميلا إ ل ا ل ب س ت ه ولا عطرا ذا أ ر ي ج طيب إ ل ا رشته على نفسها وهي تتزين لخطابها حتى تقتنص الواحد ومن أ و ل ليله ة ت ت ق تقتل كل من يخطبها ولكن الناس لا يتعظون وبمن سلفهم لا يعتبرون ل لا يعتبرون الدنيا يعتبرون ا فالدنيا تحتاج مقاومتها و إ غ ر ا ء ا ت ه ا تحتاج تقوى تذكر ب ا ل آ خ ر ة والصدق يدفع إ ل ى الجهاد ل أ ن الجهاد أ و ل علامات الصدق المجاهد صادق ا ا ل م ج هذا د الجهاد المجاهد صدره يعني يعلن على على كأنه وجهه ه مكتوب أو رجل صادق مع دينه هذا رجل وفي لمبادئه هذا رجل مخلص لدينه ولعقيدته خلا ر أ س مال اعزم عنده هو الروح هو يغامر بها ويخاطر بها ويخاطر ع ل ي ه إ ذ ن هذا دليل الصدق ترك تجارته وجاء لماذا هذا دليل الصدق ضحى بوظيفته وجاء لماذا هذا ع ل ا م ة الصدق أ م ا الناس في المجتمع العادي كيف تعرف الصادق من الكاذب تجد ا ل خ ط ي ب ي خ ط ب ع ن الرباء ت ق و الله و ذ ر ن ا مقيار من ل ب ذ ا و م ع ذ ل ك ت ج د ه في ح ي ا ت ه ا ل ي و م ي ة ا خ ذ ق ر و ض من اجل ان يبني عمر ا ة ل ا ب ن ه ت ج د الشيخ وزرنا ي ا ق ا ف يزور موسكو ويضع ا ل ي ل ى من الزهور على ق ب ر لين الذي غرس د و ل ة ا ل إ ل ح ا د في ا ل أ ر ض ت ح ي ة له بعد موته تجدون واحدا مثل ضالا كان ضالا ا ل آ ن نرجو الله أ ن يكون قد ت ا ب مثل خالد محمد خالد عندما مات ستالين قال له نفس ا ل ك ل م ة التي قالها أ ب و بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا يا رفيق ناصر خالد محمد خالد ناصر لكن خالد خريد التقوى والصدق, التقوى والصدق التقوى تحجزه عن محارم الله والتقوى والله تحتاج إ ل ى ت ر ب ي ة ط و ي ل ة كيف أ ص ب ح ت يا حارث قال أ ص ب ح ت مؤمنا حقا قال إ ن لكل شيء ح ق ي ق ة فما ح ق ي ق ة إ ي م ا ن ي قال أ ض م أ ت نهاري و أ س ه ر ت ليلي و أ ص ب ح ت و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى عرش ربي بارزا و ك أ ن ي أ ر ى أ ه ل النار يتضاغون فيها و أ ه ل ا ل ج ن ة ي ت ذ ا و ر و ن فيها قال قد عرفت ف ل ز م قال عرفت ف ل ز م واحد يرى النار أ م ا م ه و ا ل ج ن ة أ م ا م ه فهل يمكن أ ن يبيع ا ل ج ن ة ويشتري النار مقابل متاع رخيص ووعد من السفير ا ل أ م ر ي ك ي ف ا ل ق ض ي ة تحتاج الى تقوى ت ق والتقوى ى و تحدثه عن محارم الله اتق المحارم تكن اعبد الناس اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك خوف من الله تقوى خ ش ي ة خوف ر ق ا ب ة لله رب العالمين ولذلك هذه التقوى تحجزه أ ن يرتشي من اعداء الله عز وجل مقابل إ ف س ا د هذا الدين أ و مقابل م ح ا ر ب ة المسلمين أ و مقابله ة إ ي التلاعب ب أ م ن البلد رجل اسمه كامل أ م ي ن ثابت الي كوهين يهودي يهودي جاء من ا ل أ ر ج ن ت ي ن أ ر س ل ت ه إ س ر الى ئ ي إ ل ا ل أ ر ج ن ت ي ن ليصاحب ايه امين الحافظ الملحق العسكري في ا ل س ف ا ر ة ا ل س و ر ي ة هناك وأمين الحافظ بعثي ثوري بعثي الحافظ متقدم ثوري ي ع ن ي ن س ب ة إ ل ى ثور قرون طوال يعني ف أ ر س ل ت ه هناك ليصاحبه فصاحبه ثم دخل إ ل ى كوهين إ ل ى سوريا وعمل انقلابا في البلد و ع ش أن ل م ه البلد لامين ا ل ح ا ف ر يقول هو عن نفسه في مذكرات إ ي ل ي كوهين وفي كتاب اسمه إ ي ل ي كوهين من جديد يقول ع ن نفسه إن ا ل أ ج ه ز ة التي دخلتها إ ل ى سوريا دخلتها بمائه ل ي ر ة سوري ة أ ع ط ي ت ه ا لعامل الجمارك فلم يفتش س ي ا ر ة هذه الاجهزه التي كنت أ ت ص ل بها ب إ س ر ا ئ ي ل يوميا دخلت ب م ئ ة و ر ق ة سوري م ئ ة ل ي ر ة سوري يعني كم كم ريال ها؟ عشرين ريال عشرين ر ي ا لا ل بارك الله له فيها كم أ ف س د البلد هذا الرجل وكم أ ض ر بها كم أ ض ر بها من قبل ر ش و ة ب م ا ئ ة و ر ق ة سوري يقول ه عن نفسي كنت, أخذ كنت اذهب من سوريا إ ل ى أ و ر و ب ا أقول أ لهم ن اذهب ا ل ق ض الى ء إجازة إ أوروبا في وأذهب إ س ر ا ئ ي ل ل ز ي ا ر ة زوجتي التي تنتظرني قال كنت اخذ لعبا ل ب ن ت ي فكانوا في مطار الليد ي أ خ ذ و ن جمارك على هذه ا ل ل ع ب يفتحون حقائب ا ل خ ا ص ة و ي أ خ ذ و ن على ا ل ل ع ب ة ا ل ص غ ي ر ة جمارك فكنت أ ق و ل في نفسي لا يعلم هؤلاء اني أ خ د م إ س ر ا ئ ي ل بقدرهم جميعا ثم أ ق ا ر ن بين ا ل أ ج ه ز ة التي دخلت من لبنان إ ل ى سوريا ب م ا ئ ة و ر ق ة سوري وبين هذه اللعبه التي ي أ خ ذ عليها جمارك يبيع البلد الان、الموظفين. موظفون ي ن م ظ ف و عندك رواتبهم بسيطه ة ر ا ت ب م بسيطة راتب وزير ا ل م ا ل ي ة وزير كم يكون خ م س م ا ئ ة دينار خمس عشر الف ريال عشرين الف ريال عشرين الف درهم في الشهر لكن هو يبني بقصر يكلف عشرين مليون من أ ي ن العشرين مليون هذه كلها رشاوه من الشركات الكبرى شركة اللحوم عندما أ ر ش ت ه ل أ ن ه وزير للاقتصاد أ ن تدخل ش ر ك ة اللحوم ا ل ب ل غ ا ر ي ة أ ن لا يقبل في ا ل أ ر د ن إ ل ا لحم بلغاري مثلا ف ي أ ت ي ا ل أ ت ر ا ك باللحوم ا ل م ذ ب و ح ة ضبحا شرعيا و أ ن ظ ف و أ ض ل بكثير من اللحوم ا ل ب ل غ ا ر ي ة فيرفض مقابلتهم لماذا بينما اللحم المذبوح على ط ر ي ق ة الشيوعيه مخنوق على ط ر ي ق ة لينين ومكتوب عليه من الخارج مذبوح الإسلامية على الطريقة الإسلامية تحت إ ش ر ا ف و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف ت أ ك ل البلد كلها لحم م ي ت ة من أ ج ل ا ل ر ش و ة التي أ خ ذ ه ا من ش ر ك ة اللحوم وهكذا البلد تضيع ب م ر ه كارميل باع روسيا ه ذ ه وخان هذا الاصبع الذي يتصل خ خارطة ر ج من ن ا ف غ س ا خارطة افغانستان بهذا الشكل هذا ن ل ب ع ا ذ ي يتصل بالصين باه ع لروسيا حافظ الاسد باع الجولان بثلاث وتسعين مليون ليره باع بيع لماذا لا يوجد تقوى بينما تجد شابا صغيرا مربى على ت ر ب ي ة ا س ل ا م ي ة في وزير من الوزراء عندنا في الاردن كان تربى في ا ل د ع و ة ا ل ا س ل ا م ي ة جاء المستشار أ و الثقافي ا ل أ م ر ي ك ي وغيره المستشار لأنه هو مستشار يعني عقولهم ما شاء الله منفتحه اذكياء المعيين لا يدانيهم أ ح د في التفكير والفهم لماذا لان أ ن ه عقله ذهب مع ذهب ل م ر عقله م هم لا ي ب و وإنجليز و ن مستشارين أمريكان إلا ذهب ا و ع ق ل ي ت ما في نصفه عنده عقله ه ذ مع الخمر أو ثلاثة أربعة ثلاثة و لا يعطي الاستشارات إ ل ا وهو سكران ل م حتى ت ط ل ع الاستشارات ما شاء الله عمان وكل ك ل م ة ياخذ عليها من م ي ز ا ن ي ة البلد هذا من دماء الناس ل أ ن كل جمارك في سوريا و ف ي ا ل أ ر د ن و ف ي مصر كل الدول جمارك كله ضرائب فجاء ليشرح له عن ا ل أ ث ر الاثار ا ل إ ي ج ا ب ي ة على خلط البنات ب ا ل أ و ل ا د في المدارس شرح له نوفر كذا معلمين نوفر كذا أ ب ن ي ة أ ن ت م في ضائقه ما إ ل ى ذلك ويشرح, ويشرح ويشرح وعنده رسوم وعنده كشوف وعنده استمارات وعنده إ ح ص ا ئ ي ا ت وبعد ما خلص والوزير ينظر إ ل ي ه قال له أ ن ا ي قال نعم قال كل ا ل أ م و ا ل عندنا في البلد هو في ا ل أ ر د ن كل ا ل أ م و ا ل في ا ل أ ر د ن لا تساوي عندي عرض بنت و ا ح د ة لف أ و ر ا ق ه طلع راسه لف قال هذا غير معقول عاقل هذا الوزير ايش العرض شو ثمنه في السوق هذا كم دولار يساوي العرض قال هذه ع ق ل ي ة وزير ع ق ل ي ة إ ن س ا ن يخطط لمستقبل و ز ا ر ة رائع ولذلك ما مضى عليه قالوا له غيروا ا ل و ز ا ر ة من اجل اقصائه من الوزاره فهذا الوزير نفسه كان وزيرا ل ل أ و ق ا ف واموال الايتام مسؤوله عنها ا ل أ و ق ا ف و أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م تعطى بقروض الربا والمشرف على القروض ا ل ق ض ا ء ا ا ل ق ض ي ي أ ت ي يأتي الضابط الذي يريد قرضا من أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م ليبني فيلا ع م ا ر ة ف ي أ ت ي للشيخ يقول يا س ي د الشيخ نريد قرضا من أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م فيقول اسمع يا ابني اسمع واحل الله البيع وحرم ا ل ي ب ا و ي ب د أ يجود مفهوم فمن جاءه موعظه من ربه فانت المهم ح ر الربا م ا حرام لكن البيع حلال قل له طيب ي انا أ ر ي د قرض ا ب ط يعرف الربا يعرف يريد أ ن يبني بيت يتزوج وضابط عقل بعضلاته إ ل ا من رحم ر ب ك إ ل ا من رحم الله وقليل ماهم ل أ ن ه م لا يتركون المسلمين في الجيوش اليوم هكذا و ص ل ه م عمهم سام فيقول له هذه ا ل س ا ع ة بعتك هذه ا ل س ا ع ة ب م ئ ة و ع ش ر ة دنانير دينا فيقول قبلت يا س ي د الشيخ ف ي أ خ ذ ا ل س ا ع ة ويخرج ثم يرجع إ ل ى القاضي فيقول يا سيدي ا ل ش خ ه ل ت ش ت ر ي مني لأنه البيعان هذه الساعة ا ل ب خ ي ا ما ر لم هل ي م فيخرج بالساعة تشتري مني هذه الساعه ة يتفرك. بمئة دينار النقدة دينار فيقول ي ر ش ت ت ا دينار منك بمئة دينار النقدة فياخذ ساعته ويعطيه م ا ئ ة دينار ويكون عليه كم م ا ئ ة عشر دنانير هذا بيع العينه هكذا كان عندنا ا ل أ م ر ب أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م يمحقوها بالربا فجاء هذا الوزير شاب يخشى الدعوة الإسلامية يخشى الله يعرف إنه ما لا التعايل على الله خريج الجامعة الأمريكية تخصص كيميا مع ماجستير كيميا ومع دكتوراه متربي تربية معه ومعه تخصص يعرف خريج في يجود على أنه ح ا ل ك ح ت ه لكن يعرف ما هو التقوى و ف ا ي ش ا ل و ر ا ء ويعرف ان ه ك ر ش و ا حرام د ح يدخل عليه هذا كنار جهنم تدخل بطنه نعم خريج لكن تربيه اسلامية واللحية حل هو حليك اللحية لانه الوزير لا يليك به ان ملتحيا حليك يليك يكون هو به عندنا يعني في العالم العربي هو احد ملتح فالمهم أ ل غ ى فذهب ا ل ق ض ا ء واشتكوا عليه علي. ل ي ه ل أ ن القضي ي أ خ ذ على كل م ر ة يدين فيها بالربا خمسة دنانير. خمس دنانير وصارت م ن ا ظ ر ة بينهما بين قاض ا ل ق ض ا ء وبين خريج ا ل ج ا م ع ة ا ل أ م ر ي ك ي فقال له يا س ي د الشيخ قال أنا مستحي ماذا س ت ح م أ ق و ل ل ل ش ي خ أ ك ب ر من والدي وعالم وقاض ا ل ق ض ا ء قلت له يا س ي د الشيخ أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س أ ل ك س ؤ ا ل و ا ح د الربا حلال و ل ا حرام فقال هو هو يا اسحاق الفرحان هو ما ح د فهم ا ا ل إ س ل ا م غيرك هذا الجواب فقال له يعني قال أ خ ي ر ا مره في ذهني أ ن الشيخ يريد أ ن يكون إيش هذه ا ل أ م و ا ل تابعه لهم قلت له ما ر أ ي ك أ ن تكون تابعه لك بشرط أ ن نلغي الربا منها ونعمل لكم مشاريع ا س ت ث م ا ر ي ة قال إ ذ ا كان هيك أ ن ا أ ق ب ل قال طيب وفعلا عملوا ا مشاريع ا س ت ث م ا ر ي ة واشتروا عمارات و ا ل آ ن العماره ة في ذ ه الخمسة عشر عاما عشر في عمان تضاعف ثمنها أ ك ث ر من م ا ئ ة م ر ة تقريبا أ و خمسين ضعفا و م ؤ ج ر ة و ت أ ت ي بقدر الربا على مئات المرات ب ر ك بركة البيع ب ر ك ة الحلال فالقضايا تحتاج و ر ا ء عندما يكون موظف بسيط راتب و م ئ ة دينار ومستلم ت ت أ ي وهو و ظ ي ف ة من الوظائف يأتي تأتي جهة من الجهاز من تعرض عليه ع ش ر ة الاف دينار د ف ع ة واحده ة و ا ل ل شاب السباب من الشباب قال لي أ ن ا كنت مسؤول عن تقدير أ ج ر ة العمارات في عمان فقدرنا قلت أجرة عمارة هذه أ ج ر ت ه ا خمسه عشر الف د و ل ل ة ب32 أ دينار قال أ ن ا ذ ه ل ت عندما علمت أ ن ا ل د و ل ة تدفع منذ سنتين و ا اثنين وثلاثين الف دينار في ا ل س ن ة قال هذه ج ر ي م ة فجاءه الرجل قال أ ن ا مؤجر ل ل د و ل ة هذا العقد السابق فقط أ ن ت إيه تمضي تجديد العقل قال لا و ه المهم ذ ا الامضى و ص ل ت له وزير قال لا يمكن ابدا هذه ا ل ع م ر ا لا تساوي اكثر من هذا ح يا جماعه انتم الفلاح الذي لا يدفع ا ل ض ر ي ب ة دينا ر ض تضعونه في السجن ت ج م ع و ن ه ا من دماء الفلاحين ومن دماء العمال وتعطونها لهؤلاء اصحاب الاموال قال يعني أ ن ت تعرف و هذا الرجل له مكانته في البلد و عند الحاكم الكبير و مش دارج شو قال والله له مكاني ولا ما له مكاني انا الله عز وجل يعني هذا التوقيع خمسه عشر الف و من شان جيتك يا أ ي ه ا الوزير هاي أ ل ف ز ي ا د ة هاي سته عشر الف ما تراجعون و ص ط وزير ثاني من هنا إ ل ى هنا إ ل ى هنا ق ل له أ خ ر ى م شانك ل أ ن ك وزير هاي أ ل ف ثاني هاي سبعه عشر الف وارجو الله عز وجل ان يعافيني من ز ي ا د ة الالفين هذا ل ر ج ل عندما وجد انه ما نفع معه س أ ل هذا الرجل ايش قال والله مستقيم مستقيم لا ت أ ث ر عليه البنات قال لا هذا اذا ر أ ى ا م ر أ ة يغمض عيني طب اذا كيف اليه نصله إلي؟ حمل عشره ل ا ف دينار راتب الموظف م ا ئ ة دينار حمل الاف عشر دينار وجاء وضعها على ا ل ط ا و ل ة قال اسمع الرسول قبل الهديه ة الرسول ا قبل ل د ي ة ف أ ن ت هذه ه د ي ة لك وليست ر ش و ة ه ذ ا الشاب ي ع كيف يعبر عن غضبه راح قال ك ل م ة ك ب ي ر ة جدا قال ك ل م ة ك ب ي ر ة قال ضعها في مكان كذا حملها وخرج قال اشتكوا الموال راح ل للملك ايش الموظفين الذي لا وضعتهم عندك ما هذه العقليات اقول له هذه ه د ي ة يرد علي ب ك ل م ة اكبر من الجبال ضعها في مكان كذا وتحتنا صيدليه ها؟ خذ وزلين معها بعد فتره ة ر ج ع ر ج ع ه احد اصحاب العمارات نعم كذلك حول اجره من هنا لا ي ا في فايده وسط له البلد كلها م ا ف ي فايده ذ ا حمل خمس وعشرين الف دينار、المرة. وقف على الباب هذا الرجل قال له قبل ما ادخل خمس وعشرين أ ل ف دينار ه انا رجل كبير وصاحب شرف اصحك تغلق <تصفيق> <تصفيق> نعم قال له انتظر حتى ارد عليك ق ا ل ه ايش وزليل ق ا ل ه وزليل ق ا ل ه راجع عندما يا ايها ا ل ا خ و ة عندما يكون موظف بسيط لكن مربع على الاسلام شاب شاب فيه جو جاهلي ولكن الله عز وجل أ ن ق ذ ه ويعرض عليه خمس وعشرين الف دينار و ر ا ت ب كم من الدينار هذه تحتاج إ ل ى تقوى حتى ترد هذه المبالغ تحتاج إ ل ى صدق و ر ا ء تحتاج إ ل ى م ر ا ق ب ة رب العالمين وبدون التقوى وبدون الصدق لا ت ن ض ي ا ل أ م و ر يخرب المجتمع كله و ا ل آ ن انظر إ ل ى مجتمعاتنا م د م ر ة والله هذا الشاب صار متصرف ا ل أ غ و ا ر ما كان أ ح د يجرؤ كان من أ ق ص ى الغور إ ذ ا دخلت ا م ر أ ة إ ل ى دكان تشتري سكر وترى إنه ز ان د ص ف قرش هذا التاجر ك ي ل ل و هذا ا تقول له أ ذ ه ب للمتصرف يقول تذهبين إليه؟ خذي هل خذي أنا ما